Fi dajir el mabadi, fi aasir el masawi, Fi dajir el mabadi, fi aasir el masawi.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 واسبقوا ركب المعال وابذلوا كل الغوال وارفعوا دينا محمد وارفعوا دينا محمد إنما الإسلام قوة واجبا